قلوب يوم إذ واجفه أبصارها خاشعة يقولون إن لم أرد دون في الحافرة أذا كنا عظام نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة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 وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى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 أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى